إِنَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ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 117. وإلى الله المصير 118. قل فِي تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه مَا الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير